تاريخ السينما في دمشق وحلب مدينة حلب كانت سباقة إلى استقبال الفن السينمائي عام 1908 حين استقبلت مجموعة من الأجانب قدموا إليها من تركيا وأقاموا عرضا سينمائيا في أحد مقاهي المدينة إلا أن العرض الذي أقامه حبيب الشامس في مقهاه الواقع قرب ساحة المرجة في دمشق عام 1912 يعد البداية الرسمية لدخول السينما إلى سوريا وكانت آلة العرض آنذاك تدار يدوياً ومنذ ذلك التاريخ تتابع في دمشق تأسيس دور عديدة مخصصة للعرض السينمائي وقد أنشأ العثمانيون وافتتحوا عام 1916 دورا وصالات للفن من أهمها صالة جنقلعة التي في شارع الصالحية في قلب دمشق مكان مجلس الشعب البرلماني حاليا وسميت تلك الصالة على اسم المعركة التي انتصر فيها الأسطول العثماني على الأسطول الإنجليزي ولكن عمرها كان قصيرا للغاية إذ احترقت بعد شهر من افتتاحها أما السينما التي أقيمت في شمال المرجة في دمشق أيضا عام 1920 فقد تحولت بعد سنوات قليلة إلى مرآب للسيارات وكذلك أقيمت سينما النصر بجانب سوق الحميدية عام 1922 وتسعمائة وثلاثة وعشرين ولكنها احترقت عام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين